الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية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 وجاء ما فرعون ومن قبله والمفتكات بالخاطئه فعصوا رسول ربهم فاخذهم اخذ ربيه ان لم ما ما حملناكم في الجاريه لنجعلها لكم تذكره وتعلموا اذلموا وَايا فاذا نفخ في الصور نفخه واحده فاذا نفخ في الصور نفخه واحده وحملت الارض والجبال وحملت الارض والجبال فدكتا دكه واحده فيومئذ وقعت الواقعة وانشطت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها والملك على أرجائها انشراح ربك فأنقم يوم بدع فما له يوم اذا تعرضون يوم اذا تعرضون لا تخفى منكم خافيا يوم اذا تعرضون لا تخفى من عافيها فاما من اوتي كتابه بيمينه فيقوم فاما من اوتي كتابه بيمينه فيقولها امطرق كتابيا انني ظننت ان مَاءٌ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الأَيَّامِ الْخَالِيَةِ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 كتابه بشماله فيقول, فيقول يا ليتني لم أوت كتابه وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابه ولم أدر ما حسابه ولم أدر a <laughs> ابولوه قم الى الجحيم صلوا ثم في سلسله اننه كلا لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هنا حمي شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بطريقكاه قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تطول علينا بعض الاقاليم لاخذنا منه باليمين ثم لا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 بسم الله بك العون